السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه رسالة بسيطة أسهل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها هذه رسالة إلى إخوان التايبين إلى كل تايبين وتايبة الله الله يحبتي الله الله بيتبات على هذا الطريق ولنعلم جميعا أن طريق التوبة هو بداية طريق الجنة هو بداية طريق الجنة هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام لذلك أحبتي الله الله بالثبات على ما يرضي الأس سبحانه وتعالى لا يوسوس لك الشيطان لا يوسوس لك شيطان الإنس اثبت لتعلم ولتستشعر أخي التاعب أخت التايبة أنك أثناء ثباتك على هذه الهداية أن الله سبحانه وتعالى راضيا عنك، ولتستشعر أن قبل هدايتك كان الله عز وجل غضبا عليك لأنك كنت في محرم الله سبحانه وتعالى. فالله الله أحبك في الثبات، الله الله في الثبات، والله أحبك والذي بعثه محمد برحمة ما يغلقنا أننا لا, أننا لا نعلم متى نغادر هذه الدنيا والله لو كنا نعلم متى نغادر هذه الدنيا لا هان الأمر وسوي اللي تبغاه. لا تثبت على هداية ارجع لما كنت عليه قبل وقبل لجي فنك الموت كومي الله. لكن لا نعلم وصدق ربي هنا قال وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تبدي تدري نفسهم بأيه أخي الغالي أختي الغالية والله كم من شاب وكم من شابة يتمنى أن يتوب مثل ما تبت أنت مثل ما تبت أنت يتمنون أن يمتلكوا تلك العزيمة التي امتلكتموها عند لحظة سلوككم في في درب الهداية ودرب السعادة ودرب الحياة الطيبة لأن ربي سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينهم حياة طيبة ولا نزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أحبتي الله الله والله من قلب من قلب يحبكم ويتمنى رؤيتكم في الجنة اثبتوا على هذا الضرب فلتكون غرباء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب فطوبى للغرباء فطوبى ما هي طوبى طبه وهي شجرة في الجنة يسير فيها الراكب مئة ألف عام لا يقطعها مئة ألف عام لا يقطع لها فأسرنا من جل منهم أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمر فالله الله حبة في الثبات الله الله في ضاعت الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبي وقلوبكم أسأل الله أن يذيقنا سعادة نجعل لأجلها ولأجل الله نخر ساجدين باكين نشكر الله عز وزعلا هذه السعادة أسأل الله أن يفقنا وإياكم دنيا وآخرة أسأل الله لي ولكم السباة حتى الممات في الأخير أحبتي أقول لا تحسن فأنت حبيب الله وصدق ربي حين قال إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين أسألون أن إجعلنا وإيكم منا حبهم الله سبحانه وتعالى وأن يبدل لنا سيئات إلى حسنات هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين